هي الاسد الغاضب فتح زجور, نار ونور, فتح الهيد مش بلطاج ومكاسب يا الأسد الغاضب دمك صاح بالكفاح نبني دولة وكرامة مش بالصلح ولا لوعود الهدمه يا رافع راس الاحرار حموده زين الثوار يا رافع راس الاحرار حموده زين الثوار بالباروده بنجاوب يا الأسد الغاضب درب الكتائب شوفوا مصاعب حمود اشتي مش بلطاج ومكاسب يا الأسد الغاضب فتح العهد فتح الوعد فتح الرصاصة الأولى كلمة حق كلمة صد بعدك حمود قولار فتح العهد فتح الوعد فتح الرصاصة الأولى يا يا اغلى حبيب لو بتغيب. يا أغلى حبيب. بنجاوب. يا الأسد الغاضب درب الكتائب شوك ومصاعب حمود اشتوي